بسم الله الرحمن الرحيم حم ام تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض ايات للمؤمنين 124. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون 125. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق, رزق فأحيى به الأرض بعد موتها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 لا يصدر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزعا اولئك لهم عذاب مهين من وراءهم جهنم ولا يغني عنهم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 112. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون لَكُم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أَمْ حَسِبَ حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون 111. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بِمَا بما وَهُمْ وهم لا يظلمون 112. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله وَخَتَمَ علم وختم على سمعه وقلبه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 أَمَّ الذيينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحاتِكَ يُودخِلُهُم رَبّم فِي يَرححمَةِ ذَلِكَهُفَوزُ الْمُبين وَأَمَّ الذيينَكَ خَرُوا فَلَ تَقُ آيات تُطْلَ عَلَْيكُم فَسْتَك زَوْتُمْ فَسْتَكضَتُم وَكُنتُم قَوْمًَا مجرمين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 وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ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 112. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم